لفلام ذلك الكتاب ناريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون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 هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة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 ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما امن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما امن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا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 وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السماء فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموه ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها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 فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار, فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وعده للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى من السماء فسواهن سبع سماوات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 إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أهبه بأسمائهم فلما به بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبني سابا واستكبر وكان من الكافرين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 وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْدَّوَابُ الرَّحِيمُ قل بقوا منها جميعا فاما ياتي مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ